بسم الله الرحمن الرحيم اتهام الله ان صلاه تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون هُوَ الَّذِي مَلَكَ من بِالرَّخِيمِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُمَزِّغُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أنا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنَ الْحَمْإِ فَاِعْتَلَى عَنَّا مَا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُفَثٍ فَإِذَا هُوَ خصيم مبين وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَزَاجٌّ حِيْنًا وحين تَفْرَحُونَ وَحِيْنًا تَصْرَحُونَ وَسَحَنُوا اسْقَالُ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُنْ لِبَالِهِ إِلَّا بِشِدٍّ أَنقَصَ إِنَّ رَبَّكَ يَرَافُ وَحِيهِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ تَرْكَبُونَهَا وَزِينَةَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكَ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ لَنَا لَسَمِنْ مِن شَرَابٍ وَمِنْ شَجَرٍ فِيهِ تُزِينُونَ مِن ثُلُقُهُ الذَّرَا وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلُ وَالأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ انَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَتَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْمَجَرَّاتِ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَبَدَرَ لَكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفٌ مِنْ أَلْوَانِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَبْصِرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ تَأْكُلُونَ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ يَخْرُجُ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِنَّتًا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَآخِرَ فِيهِ وَلَكَبْتُ وَالْقَاهِ الْأَرْضَ وَاسِعًا أَنْ تَمِدَّ بِسُمٍّ وَأَنْهَارًا يَسْقُلَنَّ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَاهَا وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَمْشِي يَخْشَى كَمَن لَّا يَخْشَى فَثَالَاكَذْكُرُونِي وَإِنْ تَعُذُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن يخلقونه شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ان ينبعثون الى مكم الى واحد الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ لَجَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ هُوَ الَّذِي يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قالوا يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَثْقَلَ الذَّلِيلِينَ بِغَيْرِ عِندِ أَلَا يَذِكْرُونَ اَزْمَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَدْرَكَهُم عِذَابُهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرُّوا عَلَيْهِ مُسْتَفِقِينَ فَخَرُّوا عَلَيْهِ مُسْتَفِقِينَ وَاجَامُوا الْعَذَابَ مِن خَيْفِنَا يَشْعُرُونَ مَا يَوْمَئِذٍ فَيَامَةٌ مُّخْزِيْمٌ وَيَبْقُونَ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَعَلَى اللَّهِ تَعُولُ الْعُيُونُ إِلَّا الْمُخْزِيَّ يَوْمَئِذٍ وَالسُّورُ عَارٌ الَّذِينَ فَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ كَانُوا قِيَامًا وَقُعُودًا فَقَالُوا آمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَاتَّقُوا وَأَحْسِنُوا كَمَا عَلِمْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَذُوقُوا مِنْ عَذَابٍ مُّهِينٍ أَجْرٌ عَذَابًا مِّنْ خَالِدِينَ فِيهَا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْذَرَ رَبُّكُمْ فَاعْمَلُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهَا بِالْدنْيَا حَسَنًا ولا دار الاخره خيريا ولا معمر دار مكتمين جننا عدنه يدخلون ما تجر من تحت الالماء لهم فيها ما يشاءون كذلك يهدي بال يَتَقَبَّلُ الَّذِينَ تَتَوَسَّمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَقَاطِعُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ نُدْخِلُ الْجَنَّةَ بما كنتم فَيَوْمَ يُنْذِرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا وَلَمْ يُنَزِّلْ وَلَكِن كَلِمٌ أ فَصَارَ مُنْتَنِيَاتِ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِنِيَسْتَهْزِئُونَ وَفَالَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ شَيْئًا لَيْسَ لَنَا إِلَّا النَّصْرُ وَلَا أَبَاءٌ وَلَا حَرِمٌ وَلَا حَرَبٌ مِن دُونِهِ سُبْحَانَكَ فَعَلَا الَّذِينَ مِن قَبْلِ كُنَّا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلاغُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ يُسَائِرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تُحَرِّفْ عَلَىٰ هُدَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يَضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن يَحْقُقُ تَمَنَّى بِاللَّهِ لا أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ وَمَنْ يُنَى دَنَا وَحْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْبَرَ مِنَّا لَا يَعْلَمُ لِيُدْخِلَنَّهُمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا طُولِنَا لَشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 فَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ۗ إِنَّا لَجَالُّنَا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِمَا وَأَنزَلْنَا لَكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَسَآمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ أَخْفَى اللَّهُ عُقُوبَتَهُمْ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ من حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَخْدُمُونَ كَيْفَ يَتَقَلَّبُونَ مِنْ بمعجبين أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ رَبَّهُم مَّعَهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعِنْدَهُ قُلِ اللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ وَطَمَعٍ وَمَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَقُولُونَ هَلْ نُنْظَرُ إِلَى أَجَلٍ مِنْ حَيَاةِ الدُّنْيَا فَتَأْتِيَ وَرَبُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَذْكُرُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ يوم إذا كشف الذر عنكم إذا فريق منكم لربهم يشركون يَفْسُدُونَ بِنَاءَ آلِهَتِهِمْ فَتَمَسَّعُوا فَكَمْ فَتَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ تَفْتَحُونَ مَا ويجعلون لله البنات سبحا له ولهم ما يشتهون واذا بشر احد بالانثى ولدوه مسوا وذهو ومكذب يتوارى من القوم من صور بما بشروا به اي نسيتوا على امر ان يدسوا في الثغاب الا سا ما يمنون للذين لا يقينون بالاخره مثل السوء وللائم مثل الاعمى وهو العزيد الحكيم ولو يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ ظُلْمَهُمْ لَأَخَذَ مِنْهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ دابة ولكن وَأَنَا أَخِيرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جاء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ شَاءَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَيَصُفُّونَ أَنفُسَهُمْ كَأَنَّ لَهُمُ حِصْنًا لَّا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُفْتَرُونَ تَعَالَى لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ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 انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم ما اختلفت فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة للؤمنين والله انزل من السماء ما فَأَحْيَا بِلَادٍ أَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ مِنَّا لَكُنَّ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِنْهَا نَثِيرُهُ اي نصرم ودمن يدنا خالصا لبلم خالصا سائغا للسالمين ومن ثمرات نخيل والاعناب تتخذون من مسكرا ورزقا حسنا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَيْنَا مِنْ نَفْسِهِ فِتْزًا مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ من كل لمن كل الثمرات تسلكي سبن ربك الاولى يفرض من بقون يا شراب لكم سلسل انواع فيه شفاء اولمنا ان في ذلك علامه لكم فَتَذَكَّرُوا وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّمَّا يَتَوَفَّاكم وَمِنكُم مَّن يُؤَدُّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ الْعَيْنِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ والله ضلل بعضكم على بعض في الرزق فالمذين فقدوا البرد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اسبعه الله يجحدون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 فَأَسْبَلَ الْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ لَا يَشْكُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لا تظلمون الله امسا ان الله يعلم وانتم لا تعلمون بارا الله متنا عبدا منو كلا يقدر ولا شيء ومن وجناه من نار حسن وَمَرْزُقًا مِّنَّا لِصِنْحَ فَتَنًا فَهُوَ يُنْزِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَمُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَل أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَبَرَءَ بِاللَّهِ مَثَلًا وَجُنيْنِ أَعْدُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ وَلاَ شَيْءٌ وَهُوَ كَلٌّ عَلَامُ يَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُؤْذِى لاَ يأتي الخير لَن يَسْتَوِيَ هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعُدْوَانِ وَعَاقِبَةُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَلِلَّهِ يَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِهِمْ مَا تَحْمِلُونَ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَزَعَمْتُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۚ مَانِعَةً لَّهُمْ مِنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُنُودٍ أَنْعَامًا بُيُوتًا تَسْتَقِفُّونَهَا تَخِفُونَا يَوْمَ وُقُوفِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَسْفَارِهَا وَأَنْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ إِلَٰهِكُمْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَخْرَجَ مِنْهَا رِزْقًا جَزَاكَ يُتمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ نَعْمَ لَكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِنْ تَتَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ مَن كَرُمَ يَوْمَئِذٍ مُنْكَشِرٌ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَمَا يَحْبَطُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْجَلُونَ وَإِذَا رَأَى النَّبِيُّ وَلَمْ الْعَذَابَ فَلَا يُقَصَّرُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُضْرَمُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ طَغَوْا رَبَّنَا مَا أُولَٰئِكَ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوهُمْ مِنْ دُونِهِ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِ وَهْيَ يَوْمَئِذٍ السَّمَاءُ بَلَغَ وَضَنَّ عَنِّي مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ عَلَى غَيْرِ هُدًى سَوْفَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَيَوْمَ نَذَرُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ أَمْ كُفُوَةٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ انزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ان الله يأمر بالعدل والإحسان وائتاء القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وَأَرْسَلُوا بِعَذَابِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالذين حرموا الرذله من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه لها ارباب منن انما يبلغكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَهُمُ الْيَوْمَ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ثُمَّ فِيهِ يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ولا تسألوا مما تنفقون تعملون ولا تستحيلوا ان ما لكم دقل عندكم فسبيل لقدهم وتذوقوا وَذُوقُوا السُّوءَ إِذَا فَضْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعِبَادِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَا كَدُ وَمَا عِنْدُ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا وَمَا كَانُوا يَنظُرُونَ مَن عَمِلَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّ لَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فإذا قرئ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إن لم يكن له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون لَهُمْ ثَوَابُهُمْ وَلِلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ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 وَنَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ بِرُبِّكَ بِالْحَقِّ يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدُوا وَبِالصَّالِحِينَ مُصْنَعٌ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ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 سَرِ كَذِبًا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ من بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنِ اخْتُرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ إِلَّا مَنِ اخْتُرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرَ بِاللَّهِ نَضَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَعُمْيُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ خَاسِرُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ دَارِهِمْ وَمَا كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ثُمَّ جَاهَدُوا وَقُتِلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَقَتَلُوا إِنَّ رَبَّكَ من بعدها لغفور رحيم يَوْمَ تُؤْتَى كل, كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ أمر الله انك لمن قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها الرعب من كل مكان فكفرد فَتَعَرَّفَ بِأَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَ الرَّسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ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 انما حرم ما علىكم البيت والسماء نحمل سنبيل وماء ان الغن يظل لله فمن حرم يوم بالغ ولا عادي فان الله رؤوف رحيم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبها لا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مَتَاعٌ قَلِيلٌ مَّنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا فُطِرْنَا عَلَيْكُمْ مِنْهُ فَأَنَّىٰ يَهْدُونَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أُمَّةً يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الصُّحْفَ أَبْذَالَةً ثُمَّ كَابُوا ثُمَّ كَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَآتَيْنَا هَٰمَانَ فِي الْأَرْضِ سُلْطَانًا ۖ وَآتَيْنَاهُ كُلَّ مَا سَأَلَ وَلَهُ مَا نَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَيْهِمْ ۚ انما جعل السبت على الذين افضلوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ ولا تحملوا على ما لا طاقه لكم وان صبروا فان الله هو الذين استنفروا الذين من نفسهم